ثمانية استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك الرجوع إلى البيت أهلا وسهلا يا ارم أهلا بك يا يونس لماذا تنتظرين في حديقة المدرسة؟ انتظر حافلة المدرسة للرجوع إلى البيت وأنت؟ أنا أذهب إلى موقف الحافلات بكم التذكرة؟ وكم دقيقة تستغرق الرحلة من المدرسة إلى بيتك؟ التذكرة بعشر ليرات تستغرق الرحلة تسع دقائق هل أنت تذاكر الدروس؟ نعم، أذاكر الدروس في البيت مساءً أنا أفضل المكتبة على البيت في أمان الله مع السلامة